الكرام ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع دروس التفسير ما زلنا مع سورة لقمان نسأل الله رجل فعلا أن يستلنا اتمام الكتاب اللهم امين يا رب العالمين بلغنا إلى قول الله تعالى في, في نصيحة لقمان لابنه وهو يعذوه قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب ان الله لا يحب من كان مختالا لمفخورا واقصد في مشيك واخفض من صوتك ان انكر الاصوات لا صوت الحمير نعم قال ولا تصعر خدك للناس كما قلنا وقريه اذن الصاعر خدك للناس على تعرض الطريق بعنقك عن الناس تكبرا مختالا بنفسك تمشي كالطاووس شامخا بانفك فإن الكبراء من امن الأدواء الادواء الذي الذي به تهلك القلوب ثم تهلك الابدان ويكون التباعد عن رب الارض والسماوات سبحانه وجل في علاه لان النبي قال من كان في قلبه مثقال ذره من كبر لا يدخل الجنه رؤيا عبد الله بن سلام وهو كبير القوم وهذا الحبر العظيم وهو يحمل حطبا على ظهره قال كفاك غيرك أنت أنت فقال رضي الله عنه وارضاه قال أحببت أن أن أرغم أنفه وأن, وأن أكسر نفسي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى الكبر لدائي والعظمة ازاري فمن أذعني فيما عذبته هو من صفات الطغاة المتكبرين المتجبرين وليس من صفات الأماجد الاماثل المتواضعين ولا تصعر خدك ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور نعم قال إن الله لا يحب أثبت المحبة لله جل في علاه ما دام أن الله على لا يحب كل مختال فخور فهو يحب كل متواضع رفيق لين نعم قال إن الله لا يحب كل مختال فخور ولأن هذا المختال الفخور كما قلنا ينازع الله جل في علاه في في صفات ربوبية أيضا بأنه يجحد بنعاء الله عليه كيف يكون مختالا فخورا لو كان يتعبد الله بالأولية ويعلم أنه ما وفق لخير ولا لبر ولا لطاعة إلا بالله دل فعلا ويعلم أنه ما كان مسددا إلا بالله دل في وما ارتقى مرتقا فوق الناس إلا بالله دل فعلا فلو كان حقا ينسب النعمة لبريها ما كان مختالا فخورا لكنه كما, كما وصف الله قارون قال إنما أتيته على علم وللآخر الذي قال ولأردت إلى ربي لأردن خيرا منها من قال بل ما أخذت ذلك إلا إلا عن عن استحقاق نفسي فنعوذ بالله من ذلك وأقصد في مشيك وغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير قال أقصد في مشيك يعني اجعل مشكى قصدا لا تخيلا لا شميخاً بأنفك، لا مسرعا متهوراً، لا متباطئا متماوتا ولكن كن من هذا وذاك مشية أهل الوقار والسكينة. وهذا لا يعني يعني قد قد يرد علينا أن سلم كان يمشي كأنما صبب، كأنما ينصب من ينحدر من علو الماء الذي ينصب من فوق. نقول هذه هذه مشى بين بين. نعم مشيت الرجل المهتم الذي له ما له. من الأهداف يسرع قليلا لكنه لا يسرع بالإسراع الذي يمكن أن ينكر ولا أيضا يتباطئ بتباطؤ المتماوت لذلك قال وقصد في مشيك يعني قال عطاء وقصد في مشيك بين بين يجعله وقارا وسكينة يعني يجعل هذا المشي يكون على الوقار وعلى وعلى السكينة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أجل العبادات قوام الدين بها الصلوات قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا قال لا تأتوها وأنتم تسعوا وفي الوقت قال فأتوها وأنتم عليكم استخينة والوقار واقصد في مشيك واغضد من صوتك الغض من الشيء النقص فيه التقصير أو, أو أن يقصره واغضض من صوتك عن من صوتك وهذه دلت على أن من المنكرات رفع, رفع الصوت من المنكرات رفع الصوت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من المنكرات رفع الصوت فليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة الكرام ولا من هدي الأبرار الأخير رفع الصوت ليس من هدي الأماثل بذلك قال واغضض من صوتك واغضض من صوتك ثم بين له لمن؟ لأن أنكر السوت العالي لأنه ليس من فعل النبلاء ولا الرفعاء ولا أيضا من أهل المستكنة والوقار ولا العقليات قال واغضب واقصد في مشرك واغضب من صوتك ثم قال إن أنكر الأصوات لصوت الحميس يعني الصوت العالي هو صوت الحميس فقط قال إن أنكر الأصوات لصوت الحميس لأن الجهر بالصوت ليس بالمحمود ورفع الصوت من ليس من فعل النبلاء فله قبح عظيم وهذا القبح الملحاة بقبح أصوات الحميس عالية جدا وقد قال الثوري قولا عجيبا قال كل كل صوت يحمل التسبيح كل صوت يحمل التسبيح لرب العالمين إلا صوت الحمار ينهق بلا فائدة يعلو صوته يعلو صوته وليس تسبيح ينهق بلا فائدة بل قد شبه بعض العلماء أن صوت الحمير فيه شبه بما يحدث لأهل النيران الزهيق والشهيق هذا الذي يكون في آخر صوته هذا يشبهه بما يكون لأهل النيران من التعذيب نسأل الله أن يدخلنا الجنان وأن يقينا النيران الله أمين رب العالم قال وقصد, وقصد في مشهك واغضد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد يعني المعنى أن لو على صوتك ستشبه بالحميد وهذه أنكر الأصوات وكما قلنا لأن السور قال ليس فيها تسبيح ينهق بلا بلا فائدة قال الله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير قال وأسبغ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض نعم هذه أيضا من عظيم ربوبية الله جل فيلا تسخير ما في السماوات وما في الأرض الجمل الجمل الشرس الجمل الذي الذي تعلم له غضبة يمكن أن يقتل صاحبه كيف ينقاد انقياجا تاما لصاحبه وهذا حال المؤمن وتنظر كيف أن الله سخر لك ما في السماوات من رزق من طير وغيره وأيضا السحابة الذي يجري في السماء آية من الآيات يحمل لك رزقا ينزل المطر والمطر تحيا به الأرض الميتاء وتنبت الزرع وكل ذلك رزق لك سخر لك ما في السماوات وما في الأرض ما من شيء إلا وسخره لك السيارات السفن الطائرات كل هذا من تسخير الله جل في كما قال الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون فركب فيك عقلا تستطيع أن تبدع به وأتى لك بالمادة التي تستخدمها وتجمعها فتختلق وتصطنع هذه الصناعات المتطورة وهذا كله من الله وهذا يعني عليك تفقه جدا قول الله جل شعلاه والله خلقكم وما تعملون يعني خلقكم وخلق نتاج عملكم ثمرة عملكم الله خلقها والله خلقكم وخلق عملكم نعم ليس الموصولة لكنها المصدرية هنا يعني حتى العمل الثمرة التي تكون نتاجا لعملك الله خلقها وعليك وعليك بذلك أن تقر وتنسب النعمة لباريها وهذا باب التسخير سخر لك البحار والأنهار في الصفن كيف تمخر في البحار والأنهار كيف تسير سيرا عجيبا بنيات شاهقة تسير وتمخر في البحر وتذهب البلاد يمينا وشمالا والرياح يسخرها الله جل وعلا لتسير بها هذا كله من الله جل وعلا هذا كله من الله جل وعلا تسخيرا لك عليكم السلام وبركاته ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض واسبغ, وأسبغ عليك نعمهم وأسبغ عليكم نعمه أسبغ عليكم أوسع وأكمل وأتم سبحانه وجل في علاه نعم الله تأتيكم تترى ما, ما من وقت يسير يمر عليك إلا أن الله جل في علاه تغطيك ولكنك تتغافل عنها الصوت الذي يخرج منك نعمة من الله جل في علاه ما أن جعل الله جل في علاه صوتك يخرج ذكرا لربك جل في علاه إلا هو أجل نعيم أنفاسك نعمة من النعائم إن أخرك الله جل في علاه حتى تحمل زادا عند لقائه تفرح وتكرم به نعمة من النعائم بصرك أنت ترى نعائم الله جل في علاه بعظيم ربوبيته في آلائه وخلقه في السماوات وفي الأراضي في البحار في الأنهار الأشجار استمر الجبال الشاهقة كل هذه نعمة من نعيم الله في علاه تزداد إيمانا بها لأنها آلات السمع والبصر آلات العلم فأنت في نعيم ترى من الله جل في صباحا مساء عندما تريك ليطهرك نعمة ليست نعمة فوق النعمة التي لا تستطيع أن تتصورها ولا تشكرها لربك اللّه في الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه واسبغ عليكم نعمه وهنا الاضافه عشان تعلم وهنا اقرات نعمه ايضا بالافراد وكل ذلك ليس فيه ثمه شيء لانه ايضا على المجموع لأن نعمه الله عند النعمه عندما تضاف تعم ان كانت مفرده تعم كما قلنا هذه من ادوات العموم فهنا نعمه جمع مضاف يفيد العموم ونعم الله تترى لا تنقطع قط وعلى المرء بعدد أنفاته أن يشكر ربه جل في علاه على إحسانه وبره وعطائه وجوده سبحانه جل في علاه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة والنعم الظاهرة قد اختلف العلماء في هذا قالوا النعم الظاهرة حسن الصورة والقوة والقدرة على على جلب المعايش وغير ذلك والنعم الباطنة الاعتقاد والإسلام والإيمان وإن كان البعض أيضا قال النعم الظاهرة الإسلام القيام على الإسلام وقيم بأحكام الإسلام والنعم الباطنة على الله الفعلاء والحق أن النعائم ظاهرة وباطن أعظم النعائم الأصل فيها أعظم النعائم الإسلام فبذلك فليفرحوا هو خير لهم مما يجمعون الإسلام والإيمان أعظم النعم التي يكون فيها المرء أن الله جل في عليه جعله موحدة وإلا فأهل الشرك لا نصيرة لهم وأهل الشرك لا نصيرة ولا شفيعة ولا حميم اللهم هذه الناس جميعا اللهم هذه الناس جميعا والله لا يستطيع أحد على عذاب الله جل في علاه. ولا يقوى أحد على عقاب الله جل في علاه. إن كان يعالجك ليطببك رأفة ورحمة ورفقا ولا تحتمل فكيف إن كان أراد ذلك ليعاقبك جبروت الله وعظمته وقوته لا يعلم بها إلا الله جل وعلا ما أحد يحتمل عذاب الله قال وصف الأهل النيران كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب قال النبي صلى الله عليه وسلم درس الكافر كجبل أحد نكالا وشدة وعذابا وعطابا فالإسلام أعظم النعم على الأقل لا خلود به في النار كما قال الشافعي كل ذنب خل الشرك يعني يقع الأمر أيصر بيسير كل ذنب خل الشرك لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو لقى إن لقيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة تقربها شوف أن انظر يعني بساعة الأرض جميعا خطايا فيغسرها ما دمت لا تشرك إن الله لا يغسر ويشرك به ويغسر ما دون ذلك لمن يشاء فأجل النعائم على الإطلاق توحيد الله علاه. الإسلام ذكرك وانت في بطن أمك بل ذكرك قبل أن يخلقك مسلما سبحانه وجل في علاه والنعائم البطنة أن ينقي قلبك من الدغل والحقد والحسد والتنافس على الدنيا والميل لها هذه من أعظم النعائم الباطنة لأنو نقاء القلب ميزان العبد حتى العلم إتقان العلم مداره على نقاء القلب لا يفتح لا يفتح الله لك فهما دقيقا في مرادي ومرادي رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إن كنت تقيا نقيا كما قال الإمام النع bases يؤت المرء الفهم بنيته بنيةه فهذا مدار الاستفاء والاجتباء نعم قال وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فمن وضع رأسه على الوسادة فارد نفسه لا يحمل لأحد غلا ولا حسدا ولا حقدا ويتمنى الخير للجميع ويتمنى أن ينأى أن الشر عن الجميع فهذا الذي لابد أن يطيل الحمد والشكر لربه دل في على هذه النعماء التي بخسها ولم يمكن أن نقول وصل إليها كثير من الناس من النوادر الذين نقى الله قلوبهم عن هذه الآفات لا سيما في آخر الزمانات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخاف عليكم ثلاثة في آخر الزمان إمام ضال وهوى متبعا وشحى مطاع إماما ضالا وهوى متبعا وشحى مطاع قال وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فدورت عن ابن عباس ودلاعا وارضانا وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما للنعمة الظاهرة والباطنة فقال أما ما ظهر فالإسلام وما سوى الله من خلقك وما أفضل عليك من الرزق وأما ما باطن فسدر مساوي عملك ولم يفضحك قال الضحات الباطنة المعرفة والظاهرة حسن السورة امتداد القامة فأحدث في كلام في هذا الباب فعمتا الظاهرة والبطنة لابد مداره يكون على القلب ونقال القلب هذه من أجل النعائم البطنة لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدعو به وهو يقول لا هو مقلب القلوب لا هو مصرف القلوب لا مقلب القلوب سبت قلبي على دينك لا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك أو إلى طاعتك قال وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعمه ظاهره وَبَطِنَةً ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير الله المستعان وهذه نزلت, نزلت في بعض غير هؤلاء من بعض كفار قريش لانهم جاءوا لأن الى يجادلون في صفات الله جل في علا. جاءوا في صفات الله جل في فقال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. ولا هدى, ولا هدى ولا كتاب منير وهذا أيضا تأتي على الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويؤولون الصفات ويريدون إيهام الناس على أن المسألة مسألة خلافية مسألة الصفات غيرها وهذا قطح في الشريعة وفي الديانة هذا أمر جلل ورب العزة ولذلك شوف الله جعل أنكر إنكارا عظيما في من في من جادل في صفاته ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير شو أنا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير كلها ترجع إلى الوحي هذه, هذه أيضا كما قلت على دلالات أن صفات الله جل وعلا أنها توقفية نعم على أنها توقفية ومسألة مسألة الاشتقاق مسألة أصلا بدعية أيضا نهيك على أبدع البدع بقى هنا النفي التام أو النفي الجزئي من التعطيل والتحريف نوع نفي نوع, نوع تعطيل والتحريف الذي يسمونه تأويلا زعم هذا أيضا من التعطيل نعوذ بالله من الجهل به وقلنا أعلم العلم أن تعلم بالله فالمؤمنين علم بالله وعلم بأمر الله ونهيه وأعظمه هو العلم بالله جل في علاه بسماء الحسنى وصفاته العلاه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير هذه كما قلت هنا الآن مهمة جدا هذه المساله فيها اثبات أن الأسماء الحسنى والصفات العلا لله جل, جل في علاه توقفية فما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقول الله جل في علا ولا تقف ما ليس لك به علم من السمع والبصر والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولا نعم قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله انظروا عن التوخيص وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل, ما بل نتبع ما ما وجدنا عليه أبا أنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيف. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أبا أنا. أو نفس الأمر أو الغلو في التمذهب ينزل تحت هذه الآية. الغلو في التمذهب ينزل تحت هذه الآية. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله النبي قال لا الإمام قال وأدل مذهب قيمة المذهب والإمام يعلم بهذا الحديث والحديث أصله أولاً والحديث فيه وعليه هذا نفس الأمر. قال وإذا طبعا لست أقول الحكم واحد لكن أقول الطريقة واحدة لذلك حقا أنا أحترم جدا ما قاله شيخي عندما قلت لهم هؤلاء القوم في نهايتهم سيحاربون السند قال ارتقي فوق ذلك إنهم سيحاربون التوحيد وهذا الذي حابس الآن كل واحد عنده ماذا يطلع يقول طب أنا أريد الآن أفهم الآن الذي يتمثب ماذا بالشفعية كليا أغلب الشفعية أشاعره هل هو يعني إن كان كان قد تربى على هذه المتقنين في العقيدة ماذا سيفعل كيف ماذا سيفعل ماذا سيفعل؟ ماذا سيقول لائمة المذهب وقيمة المذهب الآن لما يخرج عنهم هو الشربيني في مغن المحتاج بيتكلم على مسألة التبرك بتراب القبر والمسألة مسألة شد الرحل ل للأولياء وكل كل هذا موجود كتب الكتب بيات موجودة عندنا حتى ذهب نفسه في تراجم مع معروف الكرخي زل قال بان تراب قبر مع معروف الكرخي تريا كانهم يتبركون بها طبعا سيخرجون يقولون تبرك وان السلام كان يلتمس ايدي ايدي الناس تبركا طبعا كل هذه شبه شبه من جهلهم يتمسكون بها لكن انا اقصد هكذا الان واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أبان هو نفس الأمر وإذا قلنا اتبعوا ما قال النبي قالوا نتبع ما عليه أئمتنا وأئمتنا قد علموا بهذا الحديث لما قام الرجل يقول إن الحلف غير لا يجوز ما في شيء الحلف بالنبي يعني لماذا الإمام أحمد قال حلف بالنبي نعم طبعا خطأ هذا كلام خطأ و و ولو قاله أبو بكر نفسه قد أخطأ فهذا كلام كلام خطأ الحديث من سلم من حلف غير لا فقد كفر وأشرك قال إمامنا يعلم هذا الحديث. وبعدين أتبأ بالشبه. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل فإن, فإن من أكل ببرق باطل فلقد أكلت ببرق برق قال فلعمري عمري فلا عمري أو شبه شبه متوهية ضعيفة جدا رد على الحمد لله أن أشبعت القول في كتاب التوحيد في رد في الرد عليها. لكن هي شبه يتمسكون بها من أجل علمة المذهب. ها نفس الأمر وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وقالوا بأننا اتبع ما وجدنا عليه أبان ماذا سأفعل للشفعية عندما يقولون والمعتمد المذهب عندهم أن الذي يتخلى في طريق الناس طريقها أو الطريق العامرة التي يمشي فيها الناس يتخلى في طريق الناس يقضي هذه على الكراهة المعتمد عندنا في المعتمد عندنا في المذهب أنها على الكراهة ماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعين الثلاثة فعل, فعل يجر المرء إلى أن يكون ملعونا فعل يجر المرء إلى أن يكون ملعونا كيف يقال فيه الكره هنا كيف وكيف الآن نقول والماذا وتوارثوا أخذوا كتاب وابتداوا كل شوية يعني يخدمون هذا الكتاب المتأخر على المتأخر لأنهم عايتهم من ان أن يفقهوها فتوغلوا عندنا النقل قال فلان قال علان قال فلان قال علان طبعا أنا ستأتي بالرجال ساتيك بالرجال بل من أئمة مذهبك نفسه سأتيك برجال الذين يخالفون من أئمة مذهبك نفسه ماذا تفعل أنت الآن؟ يبقى إذن الأرض الصلبة التي تفصل بيننا إيش؟ قال الله قال الرسول ما أدري أحتاج أنا إلى عمري أبين ذلك مع أن المثال أظهر من شمس النهار أليس هذا حرام بأننا نأتي للشباب الشباب الصغار يريدون والغلط في ذلك أنا سأصرخ بها السلفين بالذات هم, هم السبب في ذلك أعلنوا علماً ولم يهتموا به ولم يدخنوا وحاربوا طلبة العلم أيضاً لأمور أخرى طبعاً مش الكل لكن هذا يحدث فكانت المسألة بأسرها إن الشباب ضائع شعور الآن يريد حد يخرج خرج عليهم رجل وإن كنت أنا أعده نبيلا لكن ما أعده فقيهاً بحال من الأحوال هو رجل حافظ خلوق دين خرج علينا بهذه البدعة أتكلم بها حتى انساقب الناس وكل واحد يقول والله هذا أعلم أهل الأرض والآخر قال هذا أعلم كوكب المشتري والتاني سيطلع علينا على المريخ وكل عالم علمه يدل عليه أثره والذي يدل عليه اتينا بشرح له من كتاب علم ننظر فيه وننظر في إتقانه أنا أنا أنا طلعت على فتاة ويفتيها ليس لها إتقان فقه بحال لذلك قلت ليس بفقية فالحاصل أنه لا بد أن يفهم ويفقه كيف, ال... كيف العلم؟ لأن نبي قال قال أن العلم سيطلب آخر الزمان على على الأصاغر على الأصاغر. وأنا قلت دائما سترى سترى معاداة ضارية لمدر... لمدرستين مدرسة ابن تيمية مدرسة الشاطبي محاربة ضارية لأن هم الذين كشفوا أمرهم وأذفتو عوارهم ولأن الإمام الش الشطري... الشاطبي ماذا قال؟ قال المتأخرون أستاذ الفقه طبعا هذا الكلام أيضا لا يؤخذ على العواهن ولا يكون على الإطلاق الحق المسألة في التفصيل زلت دائما أقول يتعلم المرء على أصول المذهب لكن بما كان المتقدمون يعلمون, يعلمون طلبة العلم به شوفوا انظر قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا تقليد تقليد أعمى صدهم عن التوحيد أين النجات هنا لا نجات لا نجات لذلك حاربوا حاربوا التوحيد بكل ما من قوة أرأيت أبو طالب أرأيت من من أبي طالب ما فعل كان ناصرا معضدا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث ويعلم بأن النبي صادق مصدوق ويعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الحق وهو قد ذلك لا خاطب يا عينك لكن الكبر الكبر و وتقليد الآباء أبو جهل وعُتبة يقولان أترك ملة عبد المطلب فكان أخر أمره أنه على ملة عبد المطلب. فنقول قال رسول الله إذا قل نعم سمعت وأطعت لرسول الله آخذ بحديث النبي قيمه السنة أعلى وارقى شمس النبوة بهالنجات والعلم ليس إلا قال الله قال الرسول كل علم ليس أي دليل فهو أخل وبقف من رام علما بلا دليل فقد أتقن الجهل فاضوا هذه القاعدة مهمة جدا جدا في هذا الباب. نعم قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولا كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير فانظر هنا يعني التقليد داخل فيه الشيطان ولذلك من القيم قال التقليد مزنون في كل أحوال ونحن لا نقول كقول المعتزلة أن عقيدة المقلد لا تصح حتى الأشعار يقولون بدارك الأشعار أصلا عندهم بدعة في ذلك يقولون لابد, لابد من النظر في مساءة الاعتقاد والعلم فالغرض المقصود بين الله أن هذا من طريق الغواية هذا من طريق الشيطان ولما استمسكوا تقليدا بآبائهم نفخ الشيطان في أودادهم شمخوا بآنا فيهم ثم بعد ذلك كانت لهم السطوة والعداوة الضارية لدين الله في فعلاء وللسل الله فلم يتمكن الإمام من قلوبهم فكانوا من أهل النيران خلودا بلا خروج نعوذ بالله من الخزلان وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيس نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم جميعا من مثل هذا أزواج المصبطة الكبر مهلكة وسطية الأمر على العدالة وسطية الأمر على العدالة العبودية الحق أن يرى المرء نعمة الله عليه العبودية الحق أن يرى المرء أولية الله نعمة الله عليه ذم التقليد كلية ذم التقليد كلية أحسن الله عليكم جميعا وشكر لكم سؤالكم عنا وشكر لكم دعائكم لنا وحفظكم ربي وما زلت أعتذر وأكرر اعتذاري إن لم أستطع أن أرد على كل رسالة خاصة لكني يعلم ربي أعلم أن الله دل فعلاء يعني يهديني يهدينا جميعا وينجينا جميعا بدعاء إخواننا حفظكم ربي وشكرا لكم لو في أسير صدر حتى ندخل على على الحق